وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف و ا ل ر ق ي م كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا مله ن منك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا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 وربقنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إ ل ه ا لقد قلنا اذا انشقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا و إ ذ ا ا ع ت ذ ل ت م و ه م وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا الى الكهف ينشغلكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أ م ر ك م مئفقا و ت ع ى الشمس إ ذ ا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات, ذات الشمال وهم في ف ج و ة م ن ذلك من آ ي ا ت الله من يهد ي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مفسدا وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد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 إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن ت ف ل ح و ا اذا أ ب د ا وكذلك آ ث ر ن ا عليهم ليعلموا أ ن وعد الله حق و أ ن الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا وربهم أ ع ل م بهم قال الذين ولبوا على امرهم لنتكبا عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم إ ل ا م ر ا ء ع ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل إن ذلك وهذا إ ل ا أ ن يشاء واذكر ربك اذا نسيت ارجو العسى أ ن يهدي لربي لاقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمئه سنين وازدادوا ف السعاء قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض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 ادنا للظالمين نارا احاط بهم سرادفها وان يستهيتوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إ ِ ن َّ الذين امنوا و ع م ُ و ا الصالحات ََِِ إ ِ ن َ ا لا َ نضيع ُ أ َ د ْ ر َ من َْ أ َ ح ْ س َ ن َ عملا ََُ و ل َ ئ ك َ لهم َُْ جنات ََُّ و عدن تجري من تحتهم ُِ ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر ء يحلون َََُّ فيها َِ يحلون ع فيها من اساورا بهديوه ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرك المتكئين فيها على الاراء نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن ت ب ي د ه ذ ه أ ب د ا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة قائمه و ل ئ رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك, أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربه أ ح د ا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 ا ت ل قضيه نبات ا ل أ ر ض ف أ ص ب ح شيما تذره ا ل ر ي ا ح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا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 ولا خلق أ ن ف س ه م وما كنت م ت خ ذ المضلين عبدا ويوم يكون ن ا د و شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم, فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م واقعوها ولم ي ج د و ا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا وما من عنا ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم, ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ياتيهم العذاب ق ب ل ا وما م ر س ل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا ب ا ب ا ط ل ليدحضوا به, به الحق ف واتخذوا آ ي ا ت ه وما انذروا هزوا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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مدمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غباءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال افرقتها لتفرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا ت ؤ ا ذ ن ي بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا فانقلقا حتى إ ذ ا لفيا غلاما فقتله قال أ ق ت ل ت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا اصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ذا اوطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استقاما اهلها فابوا أ ن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 ف أ ع د ت أ ن أ ع ي ب ه ا وكان وراءهم ملك ي أ خ ذ كل س ف ي ن ة و ص ب ا و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما ق غ ي ا ن ا وكفرا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 وكان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د ربك أ ن ي ذ ن غ ا أ ش د ه م ا ويستخرجا كندهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم تسطع عليه صبرا و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل س أ ت ن و ا عليكم منه ذكرا إ ن ا مكناه في ا ل أ ر ض و آ ت ي ن ا ه من كل شيء سببا ف أ س ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها ت و ر ب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما أ ن تعذب و إ م ا أ ن تتخذ فيهم حسنا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا مكرا و أ م ا من امن وعمل صالحا فله جزاء ل ح خصنا وسنقول له من أ م ر ن ا يسرا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 ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفط في الصور فجمعناهم د م ع ا وارضنا جهنم يومئذ للكافرين ارضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أ ف ح س ب الذين كفروا أ ن يتكذوا عبادي من دوني او نهاي انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين أ ع م ا ل ا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 فمن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا